وَشُرُّ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجُهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَكِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُ بينهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوم طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأوويناكم إنا كنا غاوين فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَهُمْ اله الا الله يستكبرون ويقولون ائنا لتارکوا آلهتنا لشاعر مجنون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 فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابل يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا وَعِندَهُم قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ نَبِضُ مَكْنُونٍ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 قَالَتْ اللَّهُ إِنَّكِ تَلْتَرِدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم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 فإنهم لا آكلون منها فما لئون منها البطن ثم إن لهم عليها لشوب من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم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 ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين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 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُقِ ثم أورطنا الآخرين